بس حبيبتي لو تبعدي وش حيلتي وليه اصلا انا بعدك حرام بديت احس طعم الحياة وانا معك طير سماء شايف بقربي اللي ابي من الغرام ارجوك احس باللي يا وخذ حياتها تفتدي معنى الحياة ما هي حياة لو مو معاك وقبل انت تجي ما كان بالدنيا ابي وانت جيت وصرت لي كل الحياة ارجوك احس باللي وخذ حياتك تفتديك معنى الحياه ما هي حياه لو ما معاك انت تجي ما كان في الدنيا دي وانت جيت صرتي كل الحياه اوفى من كل القلوب امشي مع كل الدروب واللي تبي لازم يسير مهما يكون حياتي لك اهديها لك يا من ملك بقلبي معك خد روحلك لابعد مدى حد الجنوب نعم مجنون فيك واعترف كلّي أبيك نبقى سوى مايو هوا روح وجسال يا فرحتي وجنّتي واغلى شي بدنيتي أنا وعدك أبقل وفي هذا عام شماك كل كل لازم يصير مهما يكون